لاله القرآن. القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران فلما حضروه قالوا اوصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين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 في ضلال مبين اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على بقادر على ان يحيي الموتى بل إن انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا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 لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون